وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصدا للطاعين ما أبا لابتين فيها أحقابا لا يدوقون فيها برده ولا شرابا إلا حميم وغساقا جزاء وثاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا الحمد لله رب العالمين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 يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني